بوك تو شزدسيات أسم ثمانية وستون مالي كبير صغير كبير صغير ذلكي أمالي كبير وصغير كبير وصغير صالون يالكي الفيل كبير مش يا الفأر صغير الفأر صغير مظلم ومضيء مظلم ومضيء نص يتماى الليل مظلم الليل مظلم يثبت لي يسطلي النهار مشرق النهار مشرق كبير السن وشاب كبير السن وشاب جدنا كبير السن جدا كبير السن جدا przed 70 قبل 70 سنه كان لا يزال شابا قبل 70 سنه كان لا يزال شاباً pekny a جميل وقبيح. جميل وقبيح. motyli je الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. pavouk je škaredý. عنكبوت قبيح تستي اخودي سمين ونحيف سمين ونحيف جنا واجياتسا 100 كيلوغرام وزنها 100 كيلو هي سمينه امراه وزنها 100 كيلو Hiya Samína Muž vážiaci 50 kilogramov je chudý. Režulun, vaznuhu, 50 kílu, hua na chýf. Režul, 50 kílu, hua na chýf. Dráhý a lacný. غالي الثمن ورخيص اوتو ي دراهه السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن نوفيني سولاكنا